ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح غسل الجنابه بمجرد دخوله تحت الماء م ب ا ش ر ة دون مع, مر... مع ا ل ن ي ة نعم يدخل مع ا ل ن ي ة ويعمم جسمه بالماء ويطهر نعم تركبع... يرتفع الحدث إ ذ ا عمم جسمه بالماء مع ا ل ن ي ة من أ و ل ه يكفي نعم ثم يقول حفظك الله ه ل لا بد من مضمضه واستنشاق نعم, نعم لا بد اغمض ويستنشق ثم يدخل تحت الماء